بُوكتو. 98. 89. 89. شفت بالا تشلر. حروف العطف المزدوجة. حروف العطف المزدوجة. سياحات، على الرغم من أنها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 ya da trene binecek Sayı sefere بالقطار bil basu au bil qitar Se yusafir ama bil basu au bil qitar O سيسكن إما معنا أو في الفندق. سيسكن إما معنا أو في الفندق. هو هم إسبانيولجا هم لا إنجليزي كونشيو. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. هو هم مدريد. همده دي لندنرا دا yaşadı. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. و هم إسبانيا و همده إنجلتراي إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. هو سادجيه ابتال ديل ايني ليس فقط غبيا بل ايضا كسولا انه ليس فقط غبياً، بل ايضا هو سادجيه غوزل ديل ايني ليست فقط جميلة بل ايضا ذكيه انها ليست فقط جميلة. بل أيضا ذكية وصادج ألمانجا ديل أيضا فرانسيزجا دا, دا إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية بن ني بيانو ني دي لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. <تصفيق> لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على الغيتار. yapabiliyor. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. لا أستطيع أن أرقص ولا السامبا. Ne opera, seviyorum. لا أحب الأوبرا ولا البالي. لا أحب الأوبرا ولا البالي. ne kadar hızlı çalışırsan o kadar çabuk bitirirsin. كلما اشتغلت بسرعة أكبر كلما انتهيت منه باكرا. كلما اشتغلت بسرعة أكبر كلما انتهيت منه بأبكر. Ne kadar erken gelirsen, o kadar erken كلما أتيت أكثر باكراً، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكراً. كلما أتيت أكثر باكراً، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكراً. الإنسان نهادر يشل نر، أو كادر راحت. كلما تقدم المرؤ في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. كلما تقدم المرأة في العمر كلما أصبح أكثر رضا